صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن ديننا الإسلام قائم على العادل في الحقوق والواجبات فكما أن للمرأة على زوجها حقا فلرجل على زوجته حق وهو حق عظيم فربنا عز وجل في كتابه الكريم جعل القوامة للرجل قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالقوامة للرجال قوامة النفاق ورعاية بيته وبنيه والله عز وجل جعل الرجل هو الذي يكد ويشقى من أجل أن يوفر لأهل بيته يوفر لزوجته الطعام المأكل والملبس والحياة الطيبة أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاوية عند أن سأله ما حق زوجة أحدنا عليه معاشر, معاشر المسلمين إن حق الأزواج حق عظيم في دين الله عز وجل والرجل ينبغي عليه كما يتطلب العشرة الطيبة من أهله أن يقوم هو نفسه بما أوجب الله عليه من قيامة البيت من النفقة عليه بالحلال الطيب من رعاية أهله وولده كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روا البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالقيامة في البيت أن تحفظ أهل بيتك من الشرور وأن تحفظهم من الحاجة وأن تعفهم بالكفاف الطيب لينفق ذو ساعة من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد أسري يسرا أيها الأزواج إن, حقوق إن حقوقكم مربوطة مكفولة إذا ما علم علم العبد الحق الذي وجب له من أهله من زوجته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر من ضمن حقوق الزوج على زوجته أن تستجيب له أن تستجيب له إذا أمرها أن تطيعه في طاعة الله عز وجل فجاء في الحديث في أوصاف المرأة الصالحة أنها إذا أمرها زوجها, زوجها أطاعته إذا أمرها أطاعته وإذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله اوصاف عظيمة للمرأة الصالحة التي ينبغي لكل مسلم رام الزواج أن يتطلب هذه الأوصاف إذا أمرها لكنه يأمرها بمعروف لا يأمرها بتبرج ولا سفور ولا يأمرها أيضا بالمعاصي والذنوب لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمرها بما هو معروف وبر فالواجب عليها أن تطيعها فيما أمر كذلك أيضا عليها أن تحرص على التزين لزوجها بما أباح الله عز وجل بأن تكون صورة حسنة امام عيني تكفه عن النظر إلى الحرام فإن من النساء من لا تبالي بهذا عندما قدم زوجها إلى البيت ورجوعه من الكد والعمل فتقف تقابله بصورة سيئة وبأمور غير منظمة فالبيت غير منظم والأبناء غير منظمين وهي نفسها لم تتزين له ولم تكن صورتها حسنة أمام ناظريه. إنه تفريط لكثير من الزوجات في حقوق الأزواج مما جعل كثيرا من الرجال يفرون من البيوت طالبين أماكن أكثر هدوءا ولربما يفر من الطاعة من الخير مما أباح الله. فيقع في شؤم المعاصي والتعلق بالحرام كل ذا من أجل أنك قد فرطت أيها الزوجة في حق زوجك في أن يغرس الحب والوداد في قلبه كي تملئين قلبه محبة لك ولكي يدن ويقترب منك فإذا فرطت نفر الزوج وشرد الزوج عن مكان راحته وطمأننة عيشه إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنا حفظته في نفسها وفي ماله حفظته في نفسها فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لا تستغل فرصة غيابه فتتطلع إلى الحرام ولا تستر نفسها عن الحرام بل إنها ربما تقع فيما يغضب الله إذا ما غاب الزوج عن البيت ربما تتفرج على التلفاز أو تستمع إلى الغناء كل ذلك من أجل أنه غائب ألم تعلم؟ ألم تعلم تلكم المرأة أن الله يرى ولذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تتحقق أن السعادة الطيبة وأن العيش الهني في بيتها إنما هو بحفظ حدود الله ثم بحفظ حقوق الزوج بأنها تحفظ في غيبته إذا ذهب إلى عمله أو إذا سافر خارج بلده أو منطقته فينبغي أن تكون على احتراز من نظر الرجال وعلى احتراز من مخاطبة الرجال وعلى احتراز من التبرج لا يرى منه منها ظفر فضلا على أن يرى منها أكبر من هذا على المسلمة أن تعلم حق زوجها علما حقيقيا فتخاف الله عز وجل وتتقه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة لو كنت امر احدا أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه فتاملي أيتها المسلمة عظام حق هذا الزوج الذي امتن الله به عليك فعليك ان تحرصي على تاديه الحقوق والواجبات ومن اعظمها من اعظمها ان تحفظي في نفسك وفي ماله فان كثيرا من الزوجات يبذرن الاموال ويضيعن الاموال وتأخذ من مال زوجها دون علمه ولها أن تأخذ من ماله دون علمه إذا كان شحيحا بخيلا كما في قصة هند لما قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي لا يعطيني لا ينفق علي وولدي فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذي منه وولدك خذي منه وولدك بالمعروف فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاذن بالاخذ اذا ما كان الزوج شحيحا بخيلا لا ينفق عليها بما أوجب الله عليه أن ينفق فإذا ما أخذت فلتأخذ بالمعروف بما يسد حاجتها ينفق عليها لا كماليات النفقه لا تأخذ من أمواله من أجل الجلسات الفارهة ولا الفرش الفارهة ولا المطابخ الفارهة لا إنما تأخذ منه إذا كان شحيحا بخيلا. بما يقوم به حق النفقة الواجب أيها الأزواج ويا أيتها الزوجات إن الإسلام قائم على معرفة الحقوق والعلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في, صحيحه في صحيحهما من حديث أبي هريرة إن المرأة إذا دعاها زوجها فلم تأتي إليه دعاها إلى فراشه فلم تأتي إليه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها وذلك لعظيم حق الزوج إذا دعاها إلى فراشه فابت فامتنعت تلعنها الملائكة حتى تصبح واللعن هو الطرد من رحمة الله والابعاد إلا الذي كان في السماء وهو الله في السماء مستو على عرشه استواء يليق بجلاله الرحمن على العرش استوى ساخطا عليها ايسرك ايتها الزوجه ايسرك لعنه الملائكه سخط رب العالمين الذي هو اعظم من كل شيء يسرك ان تبيت الليلة في غضب في سخط اذا ما نشزت عن زوجك عن زوجك اذا ما دعاك الى الفراش على أن الأزواج أيضا ينبغي أن يعلموا يعلموا أن نشوز الزوجة قد يكون بسبب تفريط الزوج في النفقات في القيام بحقوق أهله وبنيه لا ينفق عليهم لا يقوم على أبنائه لا يقوم على بناته ثم يطمعوا بعد ذلك إذا ما دعاها أن تستجيب على الفور لا ينبغي عليك أن تعلم أن النشوز قد يكون سائغا من الزوجة قد يكون سائغا من الزوجة فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولذا ينبغي على الأزواج أن يعنوا غاية العناية بتاديه ما أوجب الله من النفقات الواجبة ومما ينبغي ان يكون عليه من المروءات مع ازواجهن مع ازواجهم ومع بنيهم لان المراه اذا ما شعرت بان حقها ضائع فكيف يطيب لها ان تعطيك الحق وأنت الذي فرط فينبغي ان يعلم ان الزوج ينبغي ان يتعامل مع الزوجه على آداء الحقوق فكما أنها تنشوز فأنت أيضا تنشوز إذا ما قصرت في حقوقها ولذا ينبغي أن تعلم أيها الزوج أن نشوز بعض الزوجات سببه نشوزك أنت في النفقة والرعاية وتأدية الحقوق ولذا معاشر الأزواج ينبغي علينا إذا أردنا أن يطيب العيش أن نعامل أزواجنا بما أوجب الله وعاشروهن بالمعروف استوصوا بالنساء خيرا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا أن تأذن في بيته إلا بإذنه لا يحل حرام أن تصوم وزوجها حاضر ليس مسافرا إلا بإذنه والمقصود هو صوم النافل النافلة لأنه ربما يحتاج إليها إلى الاستمتاع بها فتحول هي بينها وبين هذا الأمر بينه وبين هذا الأمر بسبب صيامها مع أنه يجوز له أن يقطع هذا الصيام النافل لكنه ربما إذا ما صامت تعذر وتحرج أن يأتي مطلوبه من اجل ان تعلم ان الاسلام يحافظ على هذه المتطلبات الفطريه فاتيان الرجل لاهله فطره وغريزه ينبغي ان لا يحول بينه وبينها ينبغي ان لا يحول بينه وبينها الا ما اوجبه الله من الصيام الفرض لا النافل ولذا اذا اذا صامت وزوجها حاضر صيام نافل فانها تعتبر آثمة كذلك ايضا كذلك ايضا لا تاذن له لا تاذن لاحد في بيته الا باذنه كما في حديث ولكم عليهن ألا يقطعن فرشكم الا من تكرهون ولا ياذن ولا يأذن في بيوتكم الا لمن ترضون فلا ينبغي للزوجه أن تأذن بالدخول الا لمن اذن له الزوج ولو كان ابوها ولو كانت امها ولو كانت عمتها ولو كانت خالتها فينبغي أن تراعي الاذن سواء كان هذا الاذن عاما أو مقيدا فبعض الأزواج يأذن بإذن عام لكن أن يأتيك أبوك أخوك عمك عمتك قريبتك جارتك صديقتك وبعض الأزواج لا إنما يأذن بإذن خاص ولربما له نظرة بعيدة ولربما يريد أن يحفظ أهل بيته فإن بعض الأمهات بعض الامهات سبب لشقاوة البنت وسبب لشقاوة الزوج فإذا زارت ابنتها في البيت كدرت قلبها أفسدت عشرتها لزوجها أدخلت الوساوس والشكوك في حياة هذا الزوج وفي حياة هذه الزوجة فله أن يمنع وجودها له أن يمنع وجودها من أجل أن يحفظ هذا البيت فإن بعض الأمهات يفرقون بين المرء وزوجه على أن الزوجة ينبغي أن تكون حكيمة في معاملة الوالدين رزينة لا ينبغي لها أن ترجع بالعداوة على زوجها لا فإن الزوج يريد أن يحميك ويحمي بناته ويحمي أولاده يريد أن يحمي هذا البيت كي يكون بيتاً عامراً بالطاعة والأنص والمحبة فإذا ما راى بذار الفتنه تزرع وتغرس في جنبات هذا البيت فواجب واجب أن يوقف كل سبب يقطع ألفة هذا البيت وخيره معاشر المسلمين ان حق الزوج أيتها المسلمة حق عظيم في الإسلام ينبغي عليك أن تقوم به كما أوجب الله عز وجل ومنه القيام ببيته وإنك لتعجب غاية العجب أن تصير القوامة في زماننا هذا للزوجات تعمل من الصباح إلى المساء وصار لها مرتب كبير وهكذا أيضا صارت تنفق على البيت وتنفق على الابن وتنفق على الابن ولربما احتاج هو ان ياخذ من مالها ويقترض منها فصارت هي القائمه بالنفقه قائمه بالبيت انقلبت الفطر وانتكست الموازين المراه بيتها تاجها المهمه العظيمه المنزل الرفيع أن تربي لك الأبناء والبنات وأن تعتني ببيتها فيحفل بك عند رجوعك من العمل بيتاً عاطراً نظيفاً مرتباً وأبناء تشرق وجوههم بالسعادة فيطيب لك العيش في هذه المملكة أما أنها تخرج قبلك إلى العمل وتخرج أنت بعدها وتأتي عند الظهر فلا البيت بيت فلا البيت بيت لا اضطربت الأمور وتغيرت لهجتها ما صارت زوجة صارت تصيح وتفرض الرأي وتقرر بحزم لما لأجل النفقة ولأجل مالها ولأجل أنها ترمي بما شاءت وتنفق بما شاءت ألا فانتبهوا معاشر الرجال انتبهوا معاشر الرجال فالقوامة لكم بما أنفقتم من أموالكم أنت الذي تكد وتشقى وهي تشقى شقاء عظيمة في بيتها في تربية الأبناء في رعاية حقك أن تقوم بما جرت به العادة والعرف من القيام بالبيوت تنظيفا وغسلا وتطهيرا وترتيبا وإعداد الغذاء والعشاء تساقط كثير من الأزواج بسبب أنه أعطى القوامة لها فصار صورة في البيت هي التي تأتي بما تشاء وتطعم كيفما شاءت وهكذا شعر الأبناء بأن أباهم ليس بأب لهم بل صارت الزوجة أب, أب وصارت الزوجة هي المنفقة على البيت ايها الزوج رسالة لك أن تراجع الأمر وأن ترجع به إلى الفطرة السليمة وأن ترجع بزوجتك إلى بيتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم معاشر المسلمين إن الذي يجري في بيوتات المسلمين أمر عجب انقلبت الأحوال صارت المرأة بسبب نفقه صارت هي الرجل صوتها وحديثها دع كأنه يأذن ياذن من اجل المرتب ان تشتغل ان تشتغل في عمل مختلط رجال ونساء وسكرتيره وهكذا تعمل بملفات تدخل على المدراء وتدخل على المشرفين وهو ينتظر المرتب ساعات ينتظر وايام ينتظر متى ياتي المرتب وا اسفاه وا عليك ان تحذر من مغبه هذا ولو جاءك المال الوافر فان بيتك سينهدم الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون يجب على الزوجات أن يتقين الله عز وجل في أزواجهم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وزوجك انما هو جنتك او نار، فعليك أن تحذري أيتها المسلمة من تضييع حقه ومن إهمال حقوقه بل الواجب عليك أن تتادبي عند خطابه والواجب عليك أيضا أن يكون القليل كثيرا مما يجلبه إلى البيت فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن أكثر اهل النار فقامت امراه سفعاء الخدين من صدقه النساء فقالت يا رسول الله لما فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تكثرن السب وتكفرن العشير العشير الزوج لو أنفق إليها زوجها الدهر كله لقالت ما رأيت منك خيرا قط إن كفران العشير كفران جميل الزوج سبب من أسباب دخول النار ما رأيت منك خيرا قط يكد الليل والنهار يعمل بجهده ويعمل بعرقه ويتعب ويشقى وهي من أجل أن توافق رفيقاتها ومن أجل أن تجاري عصرها ومن أجل أن تعيش على ما تبثه القنوات الفضائية من كذب من أجل أن تعيش في بحبوحة العيش كما تزعم تقلب, تقلب حياة زوجها نكذا قلقا ضيقا يفرح إذا ما جاء بطعام ويفرح إذا ما جاء بنباس فإذ بالمرأة تقول ما هذا ما هذا صاحبة فلانة تلبس بثمن كذا صديقة فلانة عندها جلسة بثمن كذا مطبخ صديقة فلانة ثمنه كذا أنت ماذا عندك ماذا عندك ماذا عندك عنده الدين عنده الخلوق عنده الأدب عنده الخوف من الله عنده تعظيم اوامر الله عنده صلاه الجماعه عنده الرحمه والشفقة عنده الحب لك وحسن العشره والامانه والصدق عنده وعنده عنده, عنده وعنده ولذا انقلبت كثير من البيوت جحيما ما شعورك ايتها الزوجه يتعب الصبح الصباح والليل ويكد الليل والنهار ولربما ما يحتمل ما لا تحتمله الجبال من أجل أن تلبسي ومن أجل أن تطعمي ومن أجل أن يلبس بنيك وبناتك من أجل أن تعيش الحياة الطيبة الكريمة فإذا ما قدم على البيت لم تقنعي لم تقنعي وقلبت البيت خلافات ومشاكل وهموم حتى ازدرى الابناء اباهم ازدروا ازدروا بسبب امه بسبب زوجه لم تقنع اين حذاء فلان اين ثوب البنت فلانة اين كذا اين كذا امام ابنائه وبناته حتى يتصاغر هذا الزوج ما الذي جر الكثيرين ان يتطلبوا الاموال من الحرام ما الذي جرهم؟ الرشوة الربا السرقة بيع المخدرات بيع الخمور الكذب الاحتيال الغش أزواج أزواج وقعوا في هذا لماذا؟ من أجل أن لا يكون صغيرا بين بنيه بسبب تلكم الزوجة التي إذا ما جاءها بالمال الحرام فريحات وسرات ويا ليتها تقنع لا تزال تطلب الحرامة والحرام احذري أيها الزوجة فزوجك قيمته العظيمة بدينه بخلقه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجه إلا تفعلوا تكون فتنه في الأرض وفساد كبير دينه خلق لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما له لم يقل هذا بل الدين والخلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش فقيرا عاش فقيرا ولك وله الأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولتعلمي أن الدنيا لا نهاية لمغرياتها وسهواتها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فضول العيش أكثرها هموم وأكثر ما يضرك ما تحب لقد ارهق الزوج بسبب متطلبات الزوجة وتعب بل بعضهم كره صورتها وكره اللقاء بها لما؟ منذ أن يدخل البيت حرام حرام منذ أن يدخل عتبة البيت أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟, أين كذا؟, أين كذا؟ وهو لم يتيسر له إلا الذي جاء به من الكذا ما تيسر له؟ لينفق ذو ساعه من ساعته لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى رسالة إلى الزوجة الطيبة لا تحسبن أن العيش الطيب بوفرة المال بالمطابخ بالجلسات بالبيوتات بالسيارات بالأرصدة لا العيش الطيب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه حياة طيبة العيش الطيب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الضنك القلق ولو كنت من الأغنياء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشر يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لقمه عيش بحلال طيب تسعدين بها وابنيك ولا ولا اطعمى فارها فاخره وتلطخ زوجك بالربا بالرشوه بالاحتيال بالتزوير بالغاش حذاري أن تكوني سبباً في هلاك زوجك وهلاك بنيك أيما جسد نبت من سحط فالنار اولى به ولذا معاشر الأزواج ومعاشر الزوجات أقيم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطيب عيشكم وتهنى حياتكم اللهم أحينا حياة الطيبين اللهم أحينا حياة الطيبين اللهم إننا نسألك بيوتاً عامرة بالخير بتلاوه القرآن وبالسنة عامرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامرة بالمحبة والعيش الطيب اللهم إننا نسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى